اتضموا هنا النحيات لانك لو سمحتوا النحيات الاماكن هنا فاضية لان هنا مدارين في عمول وكلا من دخلكوا هنا دي لو النحيات اللي هنا دول شايفين اللي مش هنا قدام طيب اللي قدام دول ما فيش مشكلة بس اي حد بقى اللي نيحت قدام مدارين في العمول لو سمحتوا على النحيات طبعا احنا دخلين الساعة كم الوقت؟ وخمسة؟ طيب يبقى احنا تأخرنا خمس دقايق طيب وانت قايل ان المعارش زاعة تسعة مش كده؟ طيب الشيخ مصطفى قال له هبدأ من تسعة ونص ما همش جان بكرة العشرة بس انا اصارح يا شيخ الشيخ مصطفى كان قايلني هنشتغل تسعة ونص فانا أعلنت ان المعاد تسعة هو قال أنه من تسعة ونص إلى ونص فأنا أعلنت إن المعاد تسعة ليه؟ لأن لو قلت تسعة ونص عني عشرة تمام؟ والشيخ بديه من كده أذكر يمكن في سنة ألفين كنت داخل وهو بيشرح أنا والشيخ اسمه إبراهيم طه في معهد القراءات فدخلنا على الشيخ فمسكنا معلش عفوا على علق قال لنا ان اللي محتاجين لي ولا انا اللي محتاج لكم قلنا احنا اللي محتاجين لك قال خلاص اجل اكل قاعدين قدام الكلام ده النهارده بقاله كم سنه 16 سنه فطبعا خشيت ان الدرس يتكرر ثاني بعد 16 سنه في الشيخ ميعاده الساعه ان شاء الله هيبدا هو ونص ولكن احنا